Ora! نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك وَتَرَى فِي دَايَةِ الَّذِي لَمْ يَخَافُوا مِنْ عَذَابِ الْآلِيمِ وفي موسى اتو الله بركني وقال ساحر ام مجنون ورسلنا عليهم الريح العقيم ما تبه من شيء أتت علينا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن مَنْ يَنظُرون فَمَنْ استطاع وَمَنْ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُ كَانَ مُنْفِقًا فَاسِقِينَ on sam ولا well